يروثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لا في ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آسين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 کلا این کتاب الابرار لفی علین وما ادراك ما علیون کتاب نرقون يشهده المقربون این الابرار في وجوههم نظرة معين يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون